119. وكفى بالله مَا 110. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 111. وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم 112. وما جعل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 عمدت قلوبكم وكان الله ظفور الرحمة النبي أولى بمؤمنين من أنفسهم وأزواجههم أمهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين 111. وإخلوا إلى أوليائكم معروفا 112. كان ذلك في الكتاب مستورا 113. وإذ أخذنا من النبيين نيثاقه ومنك ومنه نوح وإبراهيم, وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ليسأل الصادقين عن صديقهم وأعد الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا ذكرون نعمة الله عليكم بإذجاتكم جنود إذجاتكم جنود فأرسلنا عليهم ريح وجنود فأرسلنا عليهم ريح تروفا وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله هناك بتلية المؤمنون وزلزال زلزال شديد، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضون وعدنا الله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرر، وإذ قال الطائفة.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 سُئِلُ الْفِتْنَةُ ثُمَّ سُئِلُ الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُ بِهَا وَمَا تَلَبَّثُ بِهَا إلَّا يسير وَلَقَدْ كَانُ عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلِّونَ الْأَدِفَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُلْ لَيْتَ تعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون إلا قليلا قل من الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا ان اراد بكم سوءا أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم ولا نصير. قد علَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمْ إلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إلَّا قَلِيلًا أشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَ شاع عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد بالسنه الحداد اشحه على الخير أولاد الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَأَن في الْأَحْزَابُ يَوْدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عن وَلَوْ كان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 وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا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 وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم وقد ففي قلوبهم الرعب فرِيقا تقتلون فرِيقا تقتلون وتأسرون فرِيقا وأورثكم عرضهم وديارهم وأموالهم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 وزينتها فَتَعَالَيْنَا أمتعكن وأسرحكن سراحا جَمِيلًا وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْسِنُ إِل الْمُحْسِنَاتِ يَا نساء مشة مبينة يضعف لها العذاب يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقنتني كن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صَالِحًا نعتها أجرها نرتين وَاعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ قئتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي فِي قَلْبِهِ مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرج أهل البيت، أهل البيت، ويطهركم تطهيرا وذكرنا ما يُكلف في بيوتكم من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا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 فروجهم والحافضات والذاكرين الله كثيراً والذكرات عد الله لهم مغفرة عد الله لهم مغفرة وأجر عظيم وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل غلا النبي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 الله في الذين خلوني قبل وكان أمر الله قدرا مقدوعا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه, ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حساب ما كان محب.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 ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بال مؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا ك شاهدو ومبشرة شاهدو ومبشرة ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه رصاجا مُنيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تقع الكافرين والمنافقين ودع ذن وتوكل على الله وكفى بالله وكنى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهم من عدة فمالكم عليهم تَعتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرْحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ الَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أفاء الله وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة وامراة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد ان يراد النبي أن يتاكها خالصة لك خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا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 الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انا غير ناظرين اليه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعيتم فانتشروا فاذا طعيتم فانشروا ولا مستأنسين لحديث ان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 رسول الله ولا ان تنكح ازواجه ولا ان تنكح ازواجه من بعده ابدا ان ذالكم كان عند الله عظيما ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وأعدلهم عذبا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملو فقد احتملو مبينا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لا ان لم ينتل المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينه لا نغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا مال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 وأعد له سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجب ك براء أنفسهم السبيل ربنا آتِهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى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 منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين وكان الله أظلم